وما أدراك مالحطمة ما وما أدراك ما نار الله نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم اقصده في عمد ممدده